الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من التيهم <سؤال> التي <سؤال> كانوا عليها قل <سؤال> يهدي من يشاء إلى طراط مستكيم وَكَذَلِكَ كُنَّا لَكُمْ أُمَّةً تَمُّ وَسَوْفَ تَنظُرُونَ فَأَلَنَّاسَ يُبْقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلَ لَنَا وَمَنْ كَانَ اللَّهُ bir رَبًّا Wasn't that all? that والا انيت تزاوت زاء الذين آتين وَنَلَّهُ اللَّهُ الْعَنَاسَةِ الْوُحُودِ تَعْمَلُونَ بِضَعْفِ فَإِذْ تِلْكُم كُنْتُمْ تَنْظُرُونَ بِكُمْ شَطْرٌ بِأَنْ لَا يَنفَعَ نَفْسٌ عَلَى the and يا نور الذين آمنوا استعينوا بالله واصبروا استعين ولا تقودوا بمن يقتل في سبيل الله أنواس بالأحيا What? Ulan <gülüyor> Olan... والهدى من بعد ما من بعد ما إِنَّ الَّذِينَ نَسُوا الله لَغَيْرِ مَا لَائِكَاتِ وَالنَّاسِ أَن مَّعِي قَدْ قَامَ لِلَّهِ تَلَى عَلَيْنَا الشَيْخ كَامِل يوسف البستيمي مَا تَيسَّرَ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ هُنَا الْقَاهِرَةَ